أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد ورءا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا قويلا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 عَنَاتِي وَمَهَلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا قَصَقَةٍ وَطَعَامًا ذَا قَصَقَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم شَاهِدًا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إنما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 آخرون يضربون في الأرض يبتون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدمون لأفسكم من خير تجده عند الله تجده عند الله وخيره وأعظم أجره واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.